رسولا الا برساله قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء واهد من يشاء واهد من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقدرسلنا موسى باياتنا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 إِذْ جَاءَكُم مِّن آلِ فِرْعَوْنَ سُومٌ يُنكُم سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن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 بلو جب بریانی میو ری جن موس کا تیل مو تم کلیم کے میو ر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 اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز واذرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال للذين استكبروا إنا كنا لكم تبع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 تحيتهم فيها سلام الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه كشجره طيبه نصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي وكلها كل حين باذن ربها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 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ يَنَدَالِ الَّذِي يُضِلُّ عَن سبيله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 أَمِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ماء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشمس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 مُطْعِينٌ مُطْعِيرُ رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَفِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الذين ظلموا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 وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنَّ كَيْدَهُمْ لَتَزُولُ مِنْ الْجِبَالِ فَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُلِّ